من عنده ثم أنتم وَهُوَ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق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 مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلتناهم بذنوبهم, بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزل عليك كتاب في قرفاسٍ فلمَّسُوهُ بعينيهم لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مَلِكٌ وَلَوْ أُنْزَلْنَا مَلِكٌ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُظْرُونَ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 وإن يمسست بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أَيُّ شيء أَكْبَرُ سهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لا لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء من ما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يؤنكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إني إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق؟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 وَلَأَتَارُ الْآخِرَةُ خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كذبت من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتىهم نصرنا فصبروا على مُبَدِّلَ ولا مبدل لكلمات الله, ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا فإن أن تبتقي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأخِذهم بأيَّة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 يَطْيِرُ بِجَنَاحِهِ إلَّا أُمَمٌ أَمْفَادُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ يُحْشَقُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا شُمُوَّ بُكْمُ فِي الْضُلْمَاتِ من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم, ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون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 أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن, يحشروا إلى ربهم يخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنذر به الذين يقافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقود الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقولوا اهاؤنا ان الله عليهم من بيننا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 إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصدين قل لو أن عندي ما تستعدلون به لفضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ألمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرأ الحاسبين قل من ينتيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا, تدعونه تبرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينتيكم منها ومن كل كرح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 أَوْ يلبسكم شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضًا أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرْكُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يفقهون وكذب بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِينَ لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِطْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَوْلِ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ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 وَإِنْ تعدل كُلَّ عَدِلٍ لا يؤخذ منها وَإِنْ الذين الكُلَّ عَدِلٍ كسبوا لهم شراب من الَّذِينَ وعذاب بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وعباب أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا والاندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعصابنا ونرد على اقامنا بعد اهتانا الله كالذي استهوت الشياطين في الارض حيراد له اصحاب يدعونه الى الهدى فلنا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 وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والسهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَادِرًا قَالَ أَهَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَ مَنْ مِنَ الْقَوْمِ الْبَاطِلِينَ فَلَمَّا وَعَشْمَ سَبَاتِ وَسَنَ قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا ما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه قال أتحدني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون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 من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ونوقا وكل فضلنا على العالمين ومن آباهم وذرياتهم واخوانهم وجد بينهم وجد بينهم وهديناهم الى صراط مستقيم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 من افترى على الله كذبا أو قال أوحي الي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ومن قال مثل ما أنزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيِهِمْ أَنْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْسِرُونَ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تسعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 بغير علم سبحانه ودعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 تصارَعُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن أَبِصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن عَمِي فَعَلَيْكَ وَمَا أَن عَلَيْكُم بحَافِيٌّ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ وليقولوا دَرَسَ وَلِنُبَيِّنَ اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جاءتهم أُمُّ ليؤمنن بها قل بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ وما اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئدهم وأمصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم, وحشرنا عليهم كل شيء قبلهم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 كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله وإن تطع من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن لَوَا إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ فِي آيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنْ مَا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا أَحَلَّ لَكُمْ إِلَّا مَنْ اضْطُرَّ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِي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 وَإِن أَفَاعِيَةُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الدُّنْيَا كَمَا مَثَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَا مَثَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بخارج منها كذلك ذئين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بانفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا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 فمن يرد الله لِلْإِسْلَامِ يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يطله يجعل صدره ضَيِّقًا يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كَأَنَّمَا يصعد في السماء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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم, يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْ أُمُ الْحَيَاةِ السُّنِيَّ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 وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلط من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم, كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن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 وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بدعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ساجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواتنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم هو حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفرا بغير علم وحرموا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ الله وحرموا ما رد الله افتراءا على الله قد أضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم عَلَيْهِ عليه أرحام الأنفيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين من القبل اثنين ومن البقر اثنين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 وإنه رجس أو فسقا أو لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا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 قلت عَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوَلَا تَكُونُ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ذُو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 وَإِن كُنَّا عَن تِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ تَبْلُغُ مِنْ رَبِّكُمْ وَحْدَهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصطفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصطفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا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 وَمَن جَاءَ الْأَذِيَةَ فَلَا يُجْزَاءُ إلَّا مِثْلَهُ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ قُلْ إِنَّيَعْدَالِ رَبِّ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَامًا دِينًا قِيَامًا مِلَّتَ إِذْ رَأَيْنَ